في الظلمات المجيال والاوائي الظلمات والاوائي قد كي او دوما غري اي مخلال اي بيهي او ملا شوشي نجو وعا قلبي سيلمجيها ادي قلبي اسمجيها وحفق ووريسها ادعي كتيسها قلبي والخراب ما فاحل في سوع اهانين وموتك لحجر يوم القيامه يموت في جوها نور لا ولا نبيا نورك انشئ الحال يوم القيامه شتيال كيز الاحمر العاي وعرفات مثل الجوسه يا موسى الله هاي لهاي وقال بمجيهاء وقال نور على القاعدة مع محسنة وعيد قد الله وسلامه عليم وعاسري قد اتقضوا مأظومك دوم عب صلاة محايني سديلي ما يحدثك الدومك لأعزيسي خلف غريب مالكي سي عب العظام في حقن اتقاضتان اما ارد فيسي وحتى يعني الفتاوتان شرف كيسي وحتى الشيكتان شرف <تصفيق> كل فيسي وحوايا الظلم محايا لي فان الظلم ظلمات الدوق وحلوه ظلم ظلمات يوم الغيامة منك الظالم كأه يا مالك يا لي ما هنا يجي بالميسادون في شغل الصوبتي مالونه وجدته تو ساي مال مركزت ولا صوريها ولا رسومديها قلت لي شو لا اوكطح والله بالمي <سؤال> لا دومك اسكي ما من قلت اني اقول ان الشمس نور لا يعني وحي هلاك ما تجتس رواك دارها هاي ما تمتقون نور فوق الكسحاء هاي او بتثبت رواك اكو هلاك الكسحاء هاي وسجونها دارنا اول ابو امامك تعالوا لك هنا ويضالك كبوس وعند بيلي هاي يعني بالمينس ادخصل قالوا السر <تصفيق> ما معنا طاب نار الكينا معلو لحذاء والطقوش شحا ادنا نرو عاسر بخيل من تعبصوا والطقوش شح حق شح يعني مثلث هوايه شين تربيع مثلث شحا شحا انت لكن مشهور جو حواش شح وحواير بخيل لمؤيون وودا جاب شح اللي را بخيل بخيل لمواجع اكار له هادين وعلى الهراء شح على الهراء ايو بخير لمضى التقوح اوصي او وحما ديوا يميكي كالا وحديوا يميك وكحسب بحسب ديوا وحام عزوا بها وحاوة عزو ضدين محا انت عزوصيها كان ليها ان شحيح على الهراء شحيح وحوا ان كنقري وعلى الهراء بخير كان ايه انك بخير كان ايه وحيد او بحسها ايه قورين فاسع شيء عليه لها كيف محوه محايا عليه فإن الشوح عامات تثري في الشيء وإيه مشهور كلي تغوه من كان دولكي من كان قريغا قبلكم وقتين عائزة أهلها وحملهم وحوق حنباني فتت غري ونظر غري وعلي عمود ياراها عائل انت عمود غري سواء سواءلقي شاكنا ما سواءللتي وحاملهم وحاملوا حنباري شوشقي هم ذات غري وعمود غري انه داديان دماغهم دوجوه انه داديان عمود اصعبار بيقول يا داعي اصعباري وقت الغضب يقتادين مالك خلاف سن مالك خلاف سن شرخ خلاف سن واستحلوا ما بناتهم محارمهم نار غض امس و خي اليك حرم لي او امس استحالو <تصحيح> وحاسف اروس صغي اشكو المشتري دولي امان تيش اشكو المشتري صفق الدماء والو عطفي مليا عطفي الدماء عطفي الحليلي حملهم على ان صفقوا دماءهم واستعلوا معارمهم استئناسي وعطف العطفي من عطفي العام على الخاس انت هو صفتي لغه العرب صف كي يسق يسق بي يسق كي يسق بي يشن انواعه ما هذا هذا هذا لو ادي صف كي نييرات بي فياد شويه صف كي نواه سقط بي نواجرا هم سقطي وحالها للانتاي سكب دماء دموعهم للانتاوا لك ما كتاب قالو هرميو صطينوا على وحيال كل شواه الجواهر الذهبه اللالهاليه قالو شوايو صف في الليله صفينوا اجرا اسمه صفح صفاح السماء الماء علي كسوي عمل واحد انت شمنه وحوال اذكر اثر بطك وحيالك لو شفتها اللي را شن انت هو معاي لان انت كل بي واستعلم معارض مهم حديث صحيح هو وهو الصحيح هو ادهنا وذكرنا بما نصينا بفضلك يا مبي عبد يا سوره عاشوا عنك يا كريم ويدنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى كل تصور قدرك قدفتم هذا في كريدس قدرك ان هذا قدر في الهي ان معناها وحب لازم في وحي الهي ازلك في الازل اسقدري هنا استعاده عقاديه اصلاحي واسباعي اعتقادية يعني يوحان اله ان غدري منه الناس بعيد الاصباعي الكريم يعني فاع اعتقادية حد انها اعتقادهي سين اليه خير اشرب انها اصي غدري خلق انتا سؤوني كهور خير انها إن اصي غدري اعتقادهي يعني حد انها اعتقادهي سين كانت ضمانات مغلوط الامان في سي كل شيء بالضرعي الناسيه التطور <تصفيق> <تصفيق> التطور <التزيق> معناه غدر كانك رديزي في مفسرين بالكود واحدين في فجه وعينين غدرت الشيش يشاور او قاعدي او دخل كاكا دكتون هذا عيه لي قدر هذه الحجلة التلاهج ما شأنه هو هاي وحالاته قابسه وليس لا يسألوا عما يفعلوا ومسألونها ليه, ليه, ليه يحسوا بها ملويته خلق ملويتها أدامك لسؤال عماها إنها ملويته وصير خالق هو هاي. مالك هو هاي تستروف كيش قدر ليه رف الاحجران الدريء والجئيء ويعلى وعينك كل حال مكي قدر انت وفجر وفجر وفجر فراء سبحانه سلوات الله وسلامه عليه وحزر اتقوا الله عنيني لما بي اتقوا الغدر مياه اتقوا الغدر فكرت في ابسط التحديون فانه غدرته او ما ان فيرو من الفرنيه سميتا فر غدر ان شعبة من المسار ايش واي او من الفرق الديني المسار جالضا يعني دين ودي فرقة خميد اول قلنا صلوات الله وسلامه عليه وعناها وحواه وحاس نبه وحاله وضعه دولة لها الانسان يفعل افعال نفسي يخلق افعال نفسي قفت بسلسة وصورها وصاقه امها ساسيليه اختاس امسان كاوهما امه كرم اليه اصلا امه التونكه قادر شويه انه هو سوى او في السكارو يعني الشريكه الصغيره مسار الرسيله عملوها يعني ليه يشيلوا شويه وليه الامام يكفر نمبا يعني التونكه فعلتيسا اس كي ماذا لهم اسئله يا امال تتعذب يكفر نمبا طنط انا تكفريه كل حال شعبة من مسار او الوضع يعني الى ايش قال شريف يلان مسار انا بقى صارت <تصفيق> الى <الإليه> شريف يلان <تصفيق> عايل علي مما يقدر تطور السي اس اي دونك فعل تي سي الى المشروع قدرنا اليه فقدرات اليه على شعبة من مسار كالتالي دين في اوه قال هذا فقه أي كمده ايه كمده ايه كمده ايه اتقوا اللاعيني مياه سلعاني اللاعيني لما ضئوه اتقواه كتحذر لما ضئوه لعنذا صدق ونقطوه فتحذر اصحاب تأويض يا رسول الله وعيدين يا رسول رسول الهيه ام الله عالم لن مغو لعن ومغطو معي هي او لعن السويدو مغو الا عايكين ايش حوارته كانت معي هي قال النبي عليه الصلاه والسلام يتخلى في طريق الناس يتخلى في طريق الناس او في الذهين معاناها وحاوها قدر تخلى الذي تخلى في طريق الناس معاناها درووشها كانوا درووهايو الذي تخلى الذي كي درووش ديسوا لما دلعنا سجيدوا هواهي كي او مغعيسي درووش O gitka darwoha i darwosh disu eo fi tariq al masbuh fi maham rayan eo maha i darwosh disu eo tolku أنا مرتداء لقدرأتخلى اللذي كي تروشه دي سواي ويتخلى دروهايو يتخل... في طريق الناس ذكي جدكوز في دروهايو يعني اللذي يتخلى يتخلى اللذي أقدر يسا في طريق الناس وفي ذلهم كي مغعيث ذكي جدكوز في دروهايو كواي ذكي جدكوز في مهي المسلمين تأي مرايان مهلا حاسيني في هايو وغضعو حاجي يشكو بوده هايو وفي السحره هايو كاس يعني دروشه دي سوحي محايا لي مهد فلسة تتمرز ملايه دايهين أتكو حاسين وخفش في السحره وضوء لنكي أكلم كان صوت القراءه والالام كتب كان قراءه وحوار معها ايه ورقه شجره يعني حياه كثير مرس وحالات كانت بتمرض كجوسه دي كانت دي بالدوسه يعني يعني ورقه ورقه امامها ما هي حوارك ما هي وصور توضي يعيض وضي الأنظم عن أي تكاس وآيه خلاص كالدكتون هذا يعني كيرين معنى كوالي معنى الغدر منه أحدهما متكوري تخلى الذي يتخلى في ضريق الناس وثانهما كلمات اللي يتخلى في ظله المعنى كوالي أحدهما تخلى الدكتور اي الذي تغرط في تخاطي تخلى في بريغ الماسي ثاني ما مض محاوله اللي تخلى في قذروه اي في ذنول واشوالي طوان تنير طوال في ذنهم ما في فاريستان او هورس كليمانتي ورحله مركت جوطو اي صوب او رحله جيجا اوستو بي واس نهي ايه كدتك هرقل ميتا ياشيان وايه هادي اي اركان ما انه دوله ها ريال اركان ازليه لعن الله ومن فعله ازليه يعني انكي صايا الاله على انه على كل حال وحفي عناها <تصف> كراحة واهي نملاوا بيوحسلية تحريم واهي حديثي عن دراد ديم حيالي داد كميك وانتفاع الآيين أو مسلحة واهينا في فريستان حمسة أي كلير سدان أم أي مران أم أي كشيكستان أو حين زين يالو ضروا بي ترى بتاسم اي كينيسة امهل انا غيرا يعني هوا رأيكو هوا تماما حافظ الزهد وعزلها كبيرة لكن شاف ذا اكتو ذي تراها تنزيه يوايه مهلو فسري تخلي بالتغوث لعن نووي الاساس يعني اه مجد كاس يعني تخلي معنى مهلو درو التخلي معناه احدهما التخلي درواشه يعني واه سيطاع فالشيخ هذا واه اماهم يعني زين العراقي وعزليها تخلي درواشه اذا او غائد فلوفي السراو مردود وعزليها محايا الكاظن السرين يا ما يجدت يا مرايا لهو لكن حركه اات ضرن عائل التعلي واسكار اذا بدنا ناتي في فيلم عائلي مين الخبيث هاي هالديكوكالس ولا ابكي اللي بيو فرिसा النوتس كل جاسو وللعراضه واثناها بربيته هاي قاعدنا ولا امي عائلي ابا الحاج رايد كريمه ام بقول لما ضوا خواه واي لما دولو لجسو درب توابلو جيغا بي خالبا بالعركاء و هادي كستو ايقوين ته يدبرتو دعركين نيسكا مضاعم هيل او وحل هيل او كل حال يعني عشعشك ايو حميس الشهداء ايو لما نبوالا هيلها بللي توايا اتقوين ملاعين الثلاثة صلوات الله وسلامه عليه وعاسرين بتورو بتطون على المراعن مال يالك او لعمد السوجيان تعنيت او قيم كم بالاو تعني قياس وايه عين عدد مؤنثه اسكره مؤنثه اسكره الثلاثه اي ثلاثه نحواد لو بوحه واهك هو الثلاث سدحه سدحنا ولعنه سوجي صدحة ميل. صدحة البراز. في سدح مكان ولعنه سوجينا تكون هذا البراز دراوشو في الموارق ما يا تقوم لا مر아요 يعني فيها المرايو اللو درووزو فالدكتونا ناكا البراز... الاولو كان هولو صدح لمحاواي قدرو البرازو واي كان هولو محاواي البرازو درووشو واي في البغاريتي ماليان كتابت في اماران ومسلمين في اماريان اللو درووزوا واي خلوا الناس محاواي وغارعتوا وارى التطويغ التماشؤ قريش اما سجدت هذهي ان تطويغته طوب معنا اول روود الوائه في الذات في الظل الوائه علي والظل مال قدس منها ودفع كل ما قال عن اي خشكه استان شيء مباح او شيء زايا من ياك مصالح روض دم اي اصوصا دين يعني شاكا دوري تجالة فلشا دوري حس عبطوري يعني ايه فريس عيام كراس يعني انو الدروازو كدكتون هذا فده داوه مراعني سلاكا معوه البنازو في البوارد البنازو الدرواشو في البواردو الدروازو ايو وغالعةو الدريقي هيك يعني أمد أمد ما شعو قرئوا اما حديثي اما بالله يسي يعني انه الضرو انت عباره معناها انت اذا ما وحو تسميه <تصفيق> المسحور بالفاعله لغى قرع الطريق يعني من القرع على الكناي مقروعه بالقدم مصلوها يعني امران مش يا اخويا رياني بردها مرار هو بيت سي بي سي واي في صدق قد دكتونا على اللي عقدت الفول مايان وهوس كلا انا كلها على صدق احلامي فضو الحاج انه فقيرتوا ربنانا هل فتك امرايان بطاقب ابتوهايان مجاسي مجاسي ابتوهايان وخاصة انه غدامة الحنبل وعد دي نتيري الشافعية يعني, يعني وحيك حنبارين امانتو جمهوتو لي اي كترين ادات عديتا اعتمدني وحاله حنباري الاولي كراه حرام الأولين وحرام المأولين على كل الكراه الله حد نصوبنا الله وسلامه عليه <تصفيق> وآسره قل ملاعنا ياليا رفعه لعن رسول جيدان وصابت المخضان تحتبتون هذا مكة أصحابك ويدن يا رسول الله يرزله إليه محاي ملاعن كثلاث الأيين احسرنا بلا ان يقعد من الناس فريستو احدكم متخيني في ذل خاص في ديس اسفريستو لغضاء حاجته دروة شديسة اجرينا اسفريستو وحاجة اسكو جوتو اسكو دروة هذا احدكم من الناس فريستو في ذل ايو جيه ايو جيه ايو اما بدي اروح تو ال سدو او استظلو اما استظل من النور في يعني اما استظل لو هوش او منيش في ما في ريزي اروح وقول لهم هذا الظل هو فريطو لو قوس باهم ماشي حاضرين او اما في طريق لا فليس هو كل بيت كان مرايا والمسلمين ضرب الله فرشته ويه وفي نق امان مال بي هماتها اي قرصين ما ماهدوها او قروان وبها اثم بي وقجره ان فرشته ويه يعني ضرب الله فرشته معا انت وكل بالملائم انت انا هيك انا وعلى كل حال صوبنا وحسرنا وحسرنا يعني معناها ثم العاوية <تصفيق> يعني نعني صوبنا وحسر صوبنا الله وسلامه عليه وحسري ابتغوك في كون هذا المجزوم من فأوجدان يعني لوشه ليسي كالدكتورن هذا اشكو لهو هذا اتقو كالدكتورن اما اكتصونا وايه اما اشيات وايه اواملت لكل ايدي وجوب اما السنة اصنعها اوحي أصنعه اله ارسول كامره الاله امران اما وجوب ميها سلطريني وجوب وبضن الميدوما ميكاو جنانكالو افتليهي يعني شكو به مجيسي سهل مجيسي لو درمو للقطو كاسي الدكتون هذا جنان كنانكالو افتليهي للقطوهما كالدكتون هذا مخالقة بيسي كالدكتون هذا جنان جرآت آل ويو واي الهان كمان يقلل الهي منوكيانا الهي منوكيانا الهي منوكيانا الهي منوكيانا انتي خبطا على كعافي ويجآت حوى مجدوم الهلا صوبنا عليه السلام وحسي بكما يتقى وما يتقى سلو بكتونا هاو الاسد اسد تسلو ديكتونا ايو تمايلت قال اسد وقلعو وقلعو وقلعو. اسد استي نو ودار ايو كل او ودارا انك يجيان فلويت الى مراعته لا ايو وحيبه ذا كانوا المياه لديهم بي سي ديكتونا هذا تمايلت قال اسد سديو نو ها نو ودار ايو كل يعني عفك درينا يعني اكو ضامنه معنى قصدي او من كلوع الوع الوع شنو وداع او قلع معروف حيوانك او بواتك او وينه او وحده اختصاصيه معاله مشكيه طابق تسيّا اما <مم. مم>. مشافعي وحاسكت احديث فانتزمي او يالي ان لغا دير هذا مال قالت اطبال حقوه بمغاك ورمي بكي قوان مجربين تنغاك منك اوجدامك له نبوه وحاسكوه جريالك لغاكيرا هايو عف اوكي مي يعني اي شيء يعني عرفتي سي كل عرفتي بس بدك قولها انت دل اي دغ اه حكوا ودارها عرفتي ليش دي سيات حالتي اخاوي ام بتي اوك دورا ان شاء الله وياها اسباب وحن سوضارت أصباب السوضارتو تؤودروا واي كل هال فالنوا واي وحال مدئ مجدونك وحال مدئ مسلولك مسلولك أنا وقامت مسلول حالها ها يعني حتى بنتكلم بأ المجرير اللي ها هاي خوان يعني تيبش هاي واسبسلوك نسازو فرواحي جارش ديسي اه اده دي اقول يعني نفتيشي دي رواش ديسي دق دي دق اي على كل حال ممكن بتوقلك ايطين بو هل السدق يقوم زيران اصدار اتكلمين باين انت وقلا يقولون على كل حال لكن اموت او وفي الهاي انا دب اي كي من شرق إلهي إحكيمت إلهي وحي قنيسي إلا قديرها أبوك إلا قديرها أبوك قنيسي إحكيمت إلهي قنيسي ورباني إذا وحيث بتطلق صلحة أن أسكو إمهاء كديرها أبوك أما حديثي من أجراء نوين السلام وصلحني وحلقوني مدينة مغوح حلقوني هنا مرئيسي أصلا فاديش تاي انت سوحا يعني انا بقى سويل اي الناس بماني هي. هي. هاي سعدي هاي فاديش سويل ايشي لعني بيسي الى بانت انا اقول لها الفاسل اوهاي اريغ التوكل قولي واي انا اربد <تصفيق> بيس كالجونه بتجي بحب بحسه من كازي اما انك ضعيف كه و هو بشكل هالو ناس كدا راده مسلول كي نوالا مثل هذا مسلول ما لقست امك تلقي المعير هالشياء وعليا تمك بسك الجرني هذه دروسك غشاس للهراء وما جاز لو قالوا لك دا راده لهوا ايلي خاصي واضح سهلة واسخاكسها توقف خاصها اكو دارها عن رعب مثل ان كلاهي تأو سلمالون تقاسسي الى هيا باسخاسي مع ديال الى يا شيء ماتك لعظة امنك كل عظة درس صح يعني شو يقول هلا فصله على يوم عاني وحواء وعيب وعاب هو بيقول له عامل نانو وبيقول له عامل شتاله ايب عامه وهي منكهس او فصلها وافريقا راياتي امهركي بهذا بس قال كدا او فصلها ما بتقدروا فصلها هذه يا وهات وضربك كي لايو ليك فسحتو و بنايهي و بنايهي يعني بارسك كلامك والي لا <تصفيق> انت شكون لعبتي عمرو شاكي عم الصور تاعك انا كنت تنيح حسوي اسئله كل قرار ديرك على عمر فش من المجدومة راركة من الأسادي حديث كلي هاي المجدوم كلي هاي رابك سيدي أو في واحد حديث أرسو أو دوشنو كلي